أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تؤيله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا ما الألباب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 تجري من تحتنا الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا فَوِسِعْنَا لَنَا ذُنُوبَنَا وَصِنَا عَذَابَنَا الصَّابِرِينَ الصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَابِ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 والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقفط من الناس فبشرهم بعذاب أليم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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي مُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِذُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ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 تودج الليل في النهار وتودج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قد تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي, الميت من, الحي من تشاء بغير حساب.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 والله رؤوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَاتِرِينَ إِنَّ اللَّهَ صَفَى أَدَمَ وَنُوحًا وَأَلَى إِذْ وَآلَ وَأَلَى إِنْ رَأَى عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَةً بَعْضُهَا من بعض وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ إِنْ رَأَيْتُ رَبِّي إِنِّي لَذَهَبْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَمَّلًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 سَوَّاهُ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي ۦ بِكَ بِك وَذُرِّيَّتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 هناك دعا زكريا ربه قال رب هذلي من لدنك ذرية طيبة إنك تميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى مُصَدِّقًا بكلمة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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ صَافَّاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ كُونِي طَيِّبَةً لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الراكمين. ذلك من أنباء غيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون بقالت ملاك يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من هسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها ومن المقرنين.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 انني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين اني اخلق الطين غير فأَنفخ فيه فيكون قيراً بإذن الله. فأنفخ فيك فيقول طيرا بإبن الله وأبرئك ما هو الأبرص وأطيع الموتى بإبن الله وأنبدئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مُؤمِنين ومضطِّقين لما بين يدين التوراة وليُحِللَّكُم بعض الذي حرم عليكم وَجِئْنَاهُمْ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 أَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالُوا نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطيرك من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة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 فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصلين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أدورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتنوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل إيسا عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَهُ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا, ونساءنا وَنِسَاءَكُمْ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ حَنِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ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 يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق قبل وتكسون الحق وأنتم تعلمون. وقالوا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 ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم من ربكم قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْطِيهِ مَنْ يَشَاءِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَفْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءِ وَاللَّهُ دُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزجهم ولهم عذاب أليم. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَيْنَ أَلْسِنَتَهُ بِكِتَابِ تَحْتَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَاهُ وَمِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُنَهُ وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ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 يهو الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين كونوا رباني بالي نبما كونتم تعلمون الكتاب وبما كونتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة ونبئين أربابا أَيُمُكِنُ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُمْ مِنَ كتاب وحد مت ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتقنون به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرين قالوا أقرونا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وله أسلم مَنْ فِي السموات والأرض طوع وكوفة وإليه ودع قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا مائلة وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أنزل على إبراهيم وإسمايل وإسحاق وي وبالاسباط وما أوتي موسى وانساوا النذيون من ربهم وما أوتي موسى وانساوا النذيون من ربهم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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمالهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات قال الله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال دين فيك لا يخفى 119. ففف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 110. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 111. الذين كفروا إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضاليون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفرون فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن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 الطعام كَانَ حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التورا قل فأسوا فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله كذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل الله اتتزعُمَة إبراهيم حَلِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَضَعَ لِنَاسٍ الَّذِي بَكَتَ مُبَارَكَهُ في آيات بيناتهم ما قام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استقام إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني النعيم لعالم قل يا أهل كتاب ما تكفون في آيات الله والله شهيد على ما تعملون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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يهدوكم بعد ايمانكم كافرون وكيف ت وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يحتصن بالله فقد هدي إلى طراط مستقيم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 واعتصموا بحذر الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبح توب دين مسيحي اخوانا فاصبح توب دين مسيحي اخوانا وكنتم على شفاح رتمنا نار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهسدون ولسكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمحر.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 فَأَمَّنَ الَّذِينَ سُوَدَّ أُجُوهُمْ أَكَفَوْتُ بَعْدَئِمَا لِكُمْ فَذُو قُلْ عَذَابَذِمَا كُنْتُمْ تَشْقُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ يَبْطَلُونَ وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما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 ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاتحون لن يضروكم إلا أذى يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الدلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وَبَأَوَى بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَجُرِفَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُونُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَافِظٍ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 يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمون بمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون. مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا أَصْفَرٌّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٌ ظَلْمُ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخَذُوا تَأْكُلُونَ بِقَانَةٍ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْكُلُونَكُمْ خَبَالًا لَا يَأْكُلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بدت الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ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 إذ تقول للمؤمنين أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مُنزَلِينَ تَنصُرُوهُمْ إن وَتَصْبِرُونَ وَيُؤْتِكُمْ نَصْرًا فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بسرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَكُونَ ظَافِرًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائبين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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون تَفَنَّرَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَضْيَعَ اللَّهُ النُّورَ وَالسُّدَى لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة العرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونما أجل عاملاً أَوَلَمْ يَخُولَنَّ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ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 يردوكم على عقابكم فَتَن قريب خاسرين. بل الله مولكم وهو خير ناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مسوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ بِإِذْنِهِ بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون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 إذ نِعْمَةَ ولا تلون على كُنْتُمْ والرسول يدعوكم في أخراكم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ لِكَي لا تَحْزَنُوا مَا ما فاتَكُم وَلا ما أَصابَكُم وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم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 يقفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا بإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا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 أو قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَوْتِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ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 وما كان لنبي أن يغذل ومن يغلم يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَاعِلَ اللَّهِ كَمَنْ ذَا أَبِسَ خَطِيْمًا اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِتَّ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 أَحْصَيْتُمْ صِيْبَةً قَدْ أَصَابَتُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا ذَا قُلْهُ وَمِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسايعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا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 فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله هيرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إنا إِنَّ اللَّهَ فَصِيرُ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءٌ تَنَكَّسُوا مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُو قُعْدَةٍ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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهم نار قل قد جاءكم رسل من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 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أذوركم يوم القيامة أمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فال وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ تَذُوبُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وإن تصبر وتستقف إن ذلك من عزم الأمور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 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يفمدوا بما لم يفعلوا فهم أن يفمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أَذَنَ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ إِنَّ رَبَّكَ قَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ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 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسوك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلو وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله.